نعم مكره أبو العباس شيخ الأم ابن تيمية حماه الله في النهي عن المنكر من الدين وأنه الذي به أرسل الرسل ومن أجله أنزل الكتب ثم أفاضى في الكلام على جملة من المسائل، وتوقف عند أو توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: الناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعم، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج.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 ينتقل من الانكار باليد إلى الانكار باللسان أو ينتقل من الانكار باللسان إلى الانكار بالقلب بالقلب. قال وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين على الأمر بالمعروف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 أن يكون العمل قد تحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا وتحقق فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان هذا العمل غير مقبول كان هذا العمل غير مقبول قال وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة لأولي الأمر من المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة وأول الأمر أصحاب الأمر وذووه أول الأمر أصحاب الأمر وذووه كل من له أمر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 هه، ولأهل اليد والقدرة السلطان، وأهل العلم والكلام العلماء أحسن، أهل اليد والقدرة هالسلطان، وأهل العلم والكلام العلماء، ولهذا قال فلهذا كان أول الأمر صنفين العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سعلته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح قال ما استقامت لكم أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوع تأمل هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل وكل من كان متبوع فإنه من أولي الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عن وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله تبارك وتعالى كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق والضعيف فيكم القوي عندي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 وقت الموت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى وانفقوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ففي هذه الأمور العلمية الكلامية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 ها ها هنا شيخ الإسلام يختم هذا المبحث المتعلق بالأمر بالمعروف الناعم المُنكر يريد أو هو الآن يشير إلى ما عليه أهل الباطل وما جاء به من ضلالات وقد أشار قال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 فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور في الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها والأموال المنذورة وأنواع العطايا والصدقات والصلات وهذا كله من لبس الحق بالباطل ومن خلط وخلط عمل صالح وخلط عمل صالح وآخر سيء والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئ أن ناسيا مغفورا له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 يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صل وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هنا كله يريد أن يبين أن الإسلام والاستسلام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 رب العالمين، فهنا عدي بحرف اللام، ومثل قوله تعالى وأنيب إلى ربكم وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون، ومثل قوله أَفَغَيْرَ ذِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَهِ يُرْجَعُونَ وَمِثْلُ قَوْلِهِ قُلْ أَنَادُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرْدُ عَلَى عَقَابٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ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 تلك أمانיהם قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين انظر بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قال فقد أنكر الله أن يكون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 فهي اربعة امور والباطن هو الاصل والظاهر هو الكمال والشعار انظر الان سيتكلم على مسئلة الظاهر والباطن وان الاصل هو الباطن وان الظاهر تابع للباطن وكما قال والباطن هو الاصل والظاهر هو الكمال والشعار فاذا توجه قلبه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 بإراده لمبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أواخر كتاب الاستقامة أراد ماذا ها أراد أن يقوم أهل الإيمان بالواجب الشرعي تجاه أولئك المتصوّفة وتوجاه أولئك الذين انحرفوا في باب السلوك وانحرافهم ليس ذاك فقط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 وهو لا يزال يتكلم على شرطي قبول العمل إلى مسألة الإيمان وأشار فيها إلى ضلال من ضل في هذا الباب والذي عليه أهل السنة قاطبه إلا من شد ولا عبرة بخلاف من شد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص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 إضافة إلى عدم قولهم بالزيادة والنقصان، فإن منهم من يقول إيمان المعرفة، وهم غلاته المرجع، وهم الجهمية، الإيمان المعرفة. ثم يأتي بعدهم الأشاعرة يقول إيمان، أحسن، أحسن، التصديق. ثم يأتي بعدهم الكرامية يقول الإيمان أتبع محمد الذي انكرام السجستاني يقول الإيمان ماذا يعني الخطأ في مجلس الدرس لا يضر نحن نتعلم يقولون الإيمان القول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 والجوارح تابعة. الدليل. حسن. حديثه. ها. حديثه. ها. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغه. إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد. أو فسد الجسد كله ألا وهي القلب وليأجل هذا يقول العلماء القلب كالملك لهذه الجوارح والجوارح ماذا مملوكة وهي جنود هذا الملك الجوارح جنود هذا الملك وليأجل هذا انظر أي حركة تعملها يكون قبلها ماذا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 نعم ادمر احسن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 Atau يومين كما جاء كما جاءت في السنه كما جاءت في السنه نعم الله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على